افَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ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 بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حِينَ تقوم وتقلبك في الساجدين إِنَّهُ هُوَ السميع العليم